118. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 119. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.